اللي ضح عليك لووطنه و ما يعود النهار واللي اسم مصر دايماn كان له طاقت الانتصار اللي ضح عليك لووطنه و ما يعود النهار واللي اسم مصر دايماn كان له طاقت الانتصار حلم وحلمنا واللي فرح وفرحنا اللي مهر النيل بيجري جوه دفه دفنا يبقى واحد مننا ايوة واحد مننا Muzika gjeri l'asala wa l'kalubi ttaibin Muzika gjeri l'asala Hlm